أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأن يخلقكم في بطونهناتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلقين في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنت تصرفون وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر واز وَإِذَا بَسَلَ الإِنسَانَ ضُرُدَ عَلَى رَبٍّ مُنِيبٍ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه نسي مَا كان يدعو ليلا انك من اصحاب النار انن هو قالت الليل ساجدا وقالنا ساجدا وقال من يحذر الاخره يحذر الآخرة قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إله أعبد مخلصا له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 خسروا أنفسهم وأهلهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران؟ والذين جتنبوا الطغوت يعبدونها وأنا بو إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هؤلاءك الذين فتاههم الله وأولى فَمَن حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ربهم لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ بنية تجري من تحتها الأمهار وعد الله لا يخلف الله المعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفس لكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرع.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 كتب متشابها مثالي تقشَّرُ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله الذي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا وقيل للظالمين ذوق ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا فأذاقهم الله في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثال لعلهم يتذكرون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم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 أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من يد ومن يهدي الله فما له من وليس الله بعزيز في انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم كشفت ضرر أو أرادني برحمته الهون موسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب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 شيء ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذ ذكر الله وحده شما قلوب الذين لا يؤمنون وإذ ذكر الله وحده شمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذ ذكر الذين من دونه إداهم يستبشرون قل لا هم السماوات والأرض عالم الغيب والشغاده عالم الغيب والشغاده أنت تحكم أي نعبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم اللهم ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات سيصيبهم سَيِّئَاتُ مَن كَسَبُوا وَمَا هُوَ بِمُعْجِزِينَ أَو لَم يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يا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 وينجِلَ الله الذين اتقوا ببَفَازَتِهم لا يمسَهم السوء لا يمسَهم السوء ولاهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماء والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون مني أعبد أيها الجاهلون ولقد روحي إليك وإلى الذين منهم كلا ان اشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوما القيامه والسموات مطويات بيمينه سبحانه تعالى عن الشكوى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات و من في الأرض إلا من فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء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 أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكن رسل منكم يثنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى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 تسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين